فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمٍ إِلَّا أَن قَالُوا قَتَلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَن جَاءَهُ اللَّهُ مِنَ النَّاصِرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالُوا إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوما القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما هواكم مما وما وما لكم من فَآمَنَ لَهُ الْمَوْتُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 عَذَابَ اللَّهِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ